الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى بعد آيات الصيام ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ولا تأكلوا أموالكم أي لا يأكل بعضكم ما لا أخيه، فإن النفوس المجتمعة على ملة ودين بمنزلة النفس الواحدة، كما قال الله عز وجل: ولا تقتلوا انفسكم وكذلك أيضا قال لبني إسرائيل: فاقتلوا انفسكم وهو أحد الوجهين في قوله تبارك وتعالى عن اليهود أو المنافقين والراجح انها في اليهود في النجوى. ويقولون في أنفسهم لو لا يعذبنا الله قيل يقول الواحد في نفسه وقيل يقول فيما بينه وبين أصحابه سرا فعلى كل حال ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل يعني لا ياكل أحدكم مال أخيه بالباطل بكل سبيل كان من الوجوه المحرمة وتدلو بها إلى الحكام فهذا الموضع يحتمل معنيين ويمكن أن تحمل الآية عليهما جميعا لأن القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة فيحتمل أن يكون ذلك يقصد به إنه عن أمرين أنه نهى عن مزاولتين فهو نهي عن كل واحدة منهما على سبيل الاستقلال الأولى أنه نهي عن أكل أموال الناس بالباطل كالرشة والسرقة والغصب والاختلاس وسائر أنواع المكاسب المحرمة كالقمار ونحو ذلك والأمر الثاني هو أن يدفع المال إلى الحاكم القاضي ليتوصل بذلك إلى اقتطاع مال أخيه بغير حق أن يدفع مالا قليلا ليحصل على أكثر منه ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام فيكون ذلك أنه متوجها إلى كل واحد من هذين لا تأكل مال أخيك ولا تدفع هذا المال من أجل أن تتوصل إلى أخذ مال أخيك بغير حق هذا هو المعنى الأول والمعنى الثاني أن ذلك نهي عن مجموع الأمرين أن يأكل مال أخيه بغير حق فيدفع بمقابل ذلك بإزاء ذلك حتى يحصل على هذا المال بغير الحق يدفع في سبيله الرشا إلى القضاة ليضع يده على هذا المال وتدلو بها إلى الحكام عن طريق الرشاة تدلو بهذه الاموال وما يكون معها فهذا كما يذكر بعض المفسرين أنه بحسب حال هذا الآكل لمال أخيه بغير حق فإذا علم هذه من الصور الداخلة تحته إذا علم أن هذا الإنسان صاحب الحق ليس عنده بينه أعطاه وديعه اشترك معه في مضاربه. قال له ان تعمل وأنا أدفع المال أو أنه أخذ من هذا المال على سبيل القرض أو غير ذلك ثم جحد وذاك ليس عنده بينه لا يوجد لا شهود ولا توثيق وكتابه أنحو ذلك فهو يعلم أنه إذا ترافع معه عند القاضي ليحصل على شيء لأنه ليس عنده بينه وهذا ليس عنده مانع ان يحلف إذا توجهت إليه اليمين فهذا وجه من أصور صور أكل أموال الناس بالباطل وتدلو بها ترافع يكون المعنى بهذا الاعتبار أن يترافع مع خصمه إلى القاضي ويعلم أن خصمه ليس عنده بينه فيأكل مال أخيه بغير حق وتدلو بها يقول له تشتكي تفضل ما اعطيتني شيء ولا عندي لك شيء وما أخذت منك شيئا ولا أعرفك والمحكمة أمامك فيذهب ذاك فيطالب بالبينة يقول ليس عندي بينة فإذا وجهت اليمين إلى الطرف الآخر المنكر لأنه يمكن أن يحلف ويأخذ مال أخيه ويضيع الحق بذلك هذا وجه ذكره بعض أهل العلم بالآية وهو وجه أيضا صحيح الله تعالى أعلم فهو نهي عن كل هذه الصور التي يقتطع بها حق الغير إما عن طريق رشوة أو عن طريق مرافعة ليس لذاك بينه وهذا إذا وجهت إليه اليمين حلف ليأخذ مال أخيه بالباطل وتدلو بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون سواء قلنا ذلك باعتبار الرشوة ليتوصل إلى أكل مال أخيه أو باعتبار الترافع من غير رشوة ويعلم أن ذاك ليس عنده بينه لذلك كثير من الناس يتساهل في المعاملات والعقود والقروض والودائع ونحو ذلك بناء على الثقة ويعطيه المال ويقول اعمل فيعمل ذات تكون هذه التجارة واسعة وكبيرة وناجحة ينجح هذا المشروع ثم بعد ذلك يأتيه ويقول ليس لك عندي شيء لا أعرفك المال مني اعطيتك ملايين كل ما أملك يقول هذا ليس لك شيء أريد تشتكي فمن الناس من يكون بهذه المثابل تأكل أموال الناس بالإثم الإثم يطلق على المعصية والمخالفة ويطلق على الأثر المترتب عليها المؤاخدة تقول هذا سبب الإثم يأثم من فعل كذا هذا الأثر وتقول هذا إثم يعني معصية وقد يطلق على معنى أخص في المعاصي وهو الخمر كما قال الشاعر شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم تفعل بالعقول فتسمى الإثم فهي أم الخباث على كل حال يؤخذ من هذه الآية من الفوائد أو قبل ذلك يعني بعد آيات الصيام التي يحصل مع الصوم الامتناع من مباحات وهي الأكل والشرب والجماع سائر المفطرات طاعة لله في وقت الصوم. فإذا كان الإنسان ينتهي عن هذه المباحات عبودية لله وطاعة واستجابة لأمره فينبغي أن يتنزه من محرمات على التأبيد وهي أموال الناس التي لا يحل له أخذها بغير حق فهذا الإنسان أحيانا يتناقض مع نفسه نحن نشاهد هذا الإنسان الذي ينتظر غروب الشمس لا يرفع التمره أو لا يشرب شربة ماء جالس ينتظر في غاية الانضباط ويجلس ينظر إلى هذا الطعام أو الشراب ونفسه تطلبه وتتوق إليه ومع ذلك يمنعها عبودية لله طاعه لكن في الوقت نفسه إذا أفضر لربما يدخل لربما ينظر إلى برامج سيئة ينظر إلى صور إباحية يجلس مجالس زور في ليالي الصوم ويتكلم بالإثم والعدوان ويأخذ أموال الناس في نهاره أو ليله ما هذا التناقض ما الذي يجعل الإنسان يمتنع عن تمره لا يرفع، ولكنه يقدم على عظائم الأمور بل ربما كان يترك الصلاة فهنا هذه التي تركها الصائم هي من الطيبات لكن في وقت الصوم لا تحل فينبغي أن يترك ما لا يحل أصلا على الدوام وهي أموال الناس فلا يقدم على شيء من ذلك ولا يفرط ولا يتساهل فيه فهذا ممنوع على كل حال ثم أيضا الصوم كما ذكرنا ليس فقط عن الطعام والشراب ان لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في يدع طعامه وشرابه. فإذا كان هذا الإنسان يصوم وياكل الربا ويأكل الرشة ويأخذ أموال الناس بالباطل، فإن الصوم هذا ليس على الوجه الصحيح. وإن كان هذا الصوم يجزئه لكن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في يدع طعامه وشرابه. العمل به، العمل بالزور ما هو؟ كل معصية لله عز وجل زور كل باطل فهو زور ومن ثم فهذا الإنسان الذي يأكل أموال الناس ويظلمهم ويستأجر الأجراء ولا يعطيهم حقهم هذا داخل في هذا الذي لم يدع قول الزور هذا الذي يأكل أموال الناس الباطل صومه ليس على التمام والكمال مع أن ابن حزم رحمة الله قال بأن الغيب تفطر الصائم أن صومه يبطل وهذا القول شاذ ليس بصحيح لكني ذكرته من باب بيان ما إذا بعض أهل العلم إلى أي حد وصل نظره فيه يؤخذ من هذه الآية أيضا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ما أشرت إليه في بيان معنى الآية أن النفوس المجتمع على ملة ودين بمنزلة النفس الواحدة فمال أخيك هو مالك فإذا راد الإنسان أن يعتدي على أموال الآخرين أو أن يماطل في رد الحقوق إلى أصحابها أو أن يوفي هؤلاء الذين أدوا عملا أذا عامل أذا إنسان حقق له عملا أو مشروعا أو غير ذلك نفذه على الوجه المطلوب لماذا تتأخر في إعطائه وتجعل هذا الإنسان يتصل عليه كل يوم ثم بعد ذلك لا يرد عليه ولربما يحتاج أن يتصل بأرقام أخرى وقبل ذلك حينما كانت الحاجة لك تريد العمل تلقاه بالبشر والطلاقه هذا لا يجوز ويل للمطففين هذا من التطفيف إذا كان الحق للإنسان أقبل وإذا كان الحق عليه أحجم إذا كان الحق له أراد أن يكون على أكمل الوجوه وإذا جاء الوفاء بدأ يحاول ويضغط ويريد أن يكسر هذا السعر حتى لربما رضي ذلك بالخسارة في سبيل أنه ينتهي مع هذا الإنسان المماطل الذي لا يخرج المال من يده إلا بشق الأنفس. من الناس من يكون بغاية العسر والصعوبة في تعامله المفروض أن الإنسان يضع نفسه مكان أخيه أنت مكانه. عملت هذا العمل جاء هذا العامل من الصباح إلى المساء يعمل ويتعب ثم بعد ما أنهى العمل. يقول لك بهذه القيمة ثم تقول له لا وتعطيه نصف السعر أو أقل من ذلك هل كان ذلك قبل أن يبدأ اتفقت معه فإن لم يحصل اتفاق فمقتضى الشرع ان يعطى أجرة المثل وأما فعله الكرام فإنه يعطيه ما طلب دون مطل ولا تلك يقول أنا الذي أخطأت حينما لم أتفق معه منذ البداية على مبلغ معين محدد فما قاله سأعطيه وانتهى فيضع الإنسان دائما نفسه موضع أخيه في الخصومة أو في المطالبة أو لو الناس فعلوا هذا ما احتاج إلى المحاكم ولما أشغل القضاة بآلاف القضايا والمطل وبعض ذلك في غاية الوضوح ولربما يحصل الترافع على أموال تافهة 500 ريال يشغل القاضي والمحكمة 500 ريال يحصل عليه خصومة بين مقاول وبين مستفيد على خمسمائة ريال فهذا لا يليق بحال من الأحوال وكما تدين تدان الذي يأخذ أموال الناس الآن سيدفع الثمن لكن من حسناته لن يضيع شيء لأن قصته ريالا واحدا ستدفعه من الحسنات فاختر لنفسك وقد ذكر بعض السلف أن الذي يأخذ المال كأن يكون ذلك على سبيل القرض فإذا جاء وقت الوفاء ولم يفعل وهو يستطيع يقول فكل درهم يعني يكسبه ويربحه من هذا الاتجار بهذا المال هو سحت ترض منه مئة ألف ريال تجر بها على أن يردها رأس الحول جاء رأس الحول يأتيه ويعتذر إليه يقول ما عندي شيء مثلا أمهلني إلى نهاية الشهر إلى نهاية إفتنه كان يذهب هكذا فبعض السلف قال كل درهم يحصله بعد ذلك يعني بعد هذه المدة المحددة فهو خارج عن المدة التي اتفق معه عليها فيكون ذلك من قبيل استحت تأخذ أموال الناس وتتجر فيها وتعبث بها وتتصرف وتكسب جالسين هل جزاء الإحساني إلا الإحسان والله المستعان ثم هنا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا فذكر الأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع وغالب مزاولات الناس من أجل هذا الأكل. وإلا فلو أنه أخذ أموال الناس بأي طريق كان وصرفها في أي سبيل وجد فإن ذلك داخل فيه يعني لو أنه ما أكلها أخذها ووهبها أو أنه أخذها وتصدق بها بزعمه أو أنه أخذها وذهب بها في سفر تذاكر أو اشترى بها سيارة أو بنى بها دارا أو نحو ذلك هذا كله داخل في الأكل فعبر عن الأكل لأنه غالب وجوه الانتفاع فيسمى كل أخذ بهذا الاعتبار يقال له أكل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما لو أنهم أحرقوها سواء ما أكلها ولكنه وهبها أو فعل بها شيئا آخر من التصرفات المحرمة فذلك داخل فيه يأكلون أموال اليتامى لهذا لا زال الناس يعبرون بمثل ذلك يقولون فلان يأكل أموال الناس بالإثم بالباطل بالحرام وأيضا يؤخذ من هذه الآية احتياط الشارع للأموال وهي احدى الضرورات الخمس هي الخامس من هذه الضروريات فاحتاط لها الشارع كما ذكرنا في مناسبة سابقة قريبا أنه احتياط لها من جهة الوجود ومن جهة العدم. فهذا النهي عن أكلها بالباطل هو احتياط لها من جهة العدم بمعنى أنه يدفع عنها كل ما يخل بها أو يؤثر عليها أو يفسدها أو ينقصها أو نحو ذلك اعتبار أنها لا قوام لحياة الناس إلا بالمال فهو عصب الحياة فنهى عن كل إتلاف أو افساد أو عدوان ولهذا قلنا كل الحدود الشرعية هي متعلقة بحفظ الضروريات الخمس من جهة العدم فهنا فيما يتعلق بالأموال الذي يعتدي عليها بالسرقه تقطع يده حد السرقة حفظا لها من جانب العدم يعني كل ما يؤدي لعدمها أو إفسادها وإتلافها أما من جهة الوجود فإن الشارع حفظها بتشريع أنواع التعاملات وإباحة التجارات والمكاسب فالأصل في المعاملات الحل المكاسب المباحة إلا ما حرمه الشارع بخصوصه أو ما دلت عليه القواعد الشرعية كالغرر والجهاله ونحو ذلك هنا كما قال الله تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وكذلك أيضا يؤخذ من قوله بها إلى الحكم بعد قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قلنا هذا يدخل في جميع أنواع أكل المال بالباطل وخص منه هذه الصورة على القول بأن النهي عن كل واحد على سبيل الاستقلال الصورة التي يقطع بها حق أخيه ومال أخيه عن طريق دفع الرشوة طريق دفع الرشوة فهذه لأنها أشد الصور وأقبح هذه الصور لأنه جمع في ذلك جرائم متعددة أخذ مال أخيه ورشوه ولمن للقاضي والله أعلم صلى الله عليه وسلم إذا كان لديكم إضافة أو سعال أنا قلت حتى قال بعض السلف ذكرت هذا لبيان خطورة هذا الأمر لم أقل إن كل كسب يكسبه من ذلك فهو سحت قلت حتى قال بعض السلف إن كل درهم يكسبه بعد هذه المدة فهو سعد ذكرنا مثل هذا الكلام معناها أنه يعني ينبغي أن نحذر وأن الأمر ليس بالسهل لكني لم أقل بأن هذا هو الحكم النهائي بهذه المسألة لكني ذكرته من باب التحذير نعم. في التفريق بين العبارتين الله أعلم الله أعلم هو يسأل عن قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أكبر هنا بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون هل هناك لطيفة الله أعلم لكن لو قال قائل بأن الأول هو وصف لأنواع المكاسب أنواع المكاسب المحرمة الباطلة كل محرم فهو باطل كل ما هو خلاف الحق فهو باطل تأكل فريقا من أموال الناس بالإثم سماه إثما وذلك أن هذه المكاسب الباطلة قد يكون صاحبها معذورا معفوا عنه لوجود عذر معتبر شرعا كان يكون هذا الإنسان جاهلا, جاهلاً يعذر به مثله مثلا في بعض الصور أو أن يكون قام به أمر صار به معذورا لكن هنا في النتيجة في النهاية تأكل فريقا من أموال الناس بالإثم فهنا الصورة محققة في أن ذلك من قبيل الإثم الذي لا يحتمل يعني كما نقول ما كل منكر يأثم صاحبه واضح يعني مثلا الأكل في نهار رمضان ناسيا أكل ناسيا هذا الأكل في نهار رمضان لحرمة الصوم يعتبر منكر أليس كذلك فمن رآه يجب عليه أن يذكره لكن هذا الإنسان غير غير مؤاخذ لكونه ناسيا ما كل منكر يأثم صاحبه قد يكون فعل ذلك ذهولا قد يكون جهلا يعذر به مثله قد يكون هذا الإنسان فعل ذلك اضطرارا لكن حينما يقال بالإثم فهذا لا يحتمل لا يحتمل سواء كان ذلك من باب إطلاق الإثم على المعصيح نفسها أو كان ذلك باعتبار النتيجة والتبع وهي المؤاخذة تأكلوا فريقة من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ويمكن يحتمل أن يكون ذلك باعتبار المعنى الآخر وهو أنه يتوصل إلى ذلك عن طريق الرشة التي يدفعها إلى القاضي فهذا أشد فعبر في حقه بالإثم في تأكل فريقة من أموال الناس بالإثم وأنتم هذا يحتمل والعلم عند الله عز وجل هذه احتمالات في الفروق اللفظية لا نجزم بشيء منها طيب لا اله الا الله لا اله الا الله السلام عليكم